ايه اللي حصل صلاح الدين الايوبي هيستقل بحكم مصر بعد ما يموت اسد الدين بعد ما يموت نور الدين محمود متاثرا بمرض الطاعون صلاح الدين الايوبي اول حاجه يعملها عندما تولى السلطنه وقيام الدوله الايوبيه وتوحيد الجبهه مصر والشام وبلاد الحجاز لمكافحه الصليبيين عمل سور ورايه عمل سور حط جوه السور انفوسطات العسكر القطاع القاهره اذا حصن العواصم الاربعه وشفنا جزء منه امبارح الناس اللي جت معايا امبارح ها شفنا جزء من السور بتاع صلاح الدين صلاح الدين عشان يقضي على الشيعة بنى المدارس وللاول مرة تنشا اربع مدارس انشاها صلاح الدين لم يتبقى منها اي مدرسة الى وقتنا هذا انتصرت صلاح الدين الايوبي علشان عايز سوشيال ميديا الجهاد الجهاد الجهاد ضد الصليبيين انشا حاجه اسمها الخنقه وكان في دار فاطميه في شارع الجماليه اسمها دار الوزير سعيد السعده حولها صلاح الدين الى خنقه للصوفيه يبقى هنا يا سميره اول من اقام خنقه في مصر صلاح الدين واول من اقام مدرسه في مصر صلاح الدين كل ده علشان الصليبيين وعشان يبدي على ما تبقى من الشيعة بعد ما الامور استتبت الى حد ما كان هناك وزير قوي من وزراء صلاح الدين اسمه بهاء الدين قراقوش كلفه بولاي مصر وصب مصر وراح صلاح الدين الايوبي دمشق قال له انا هقعد بقى في البر الثاني البر الثاني يا بنتي يعني بلادي الشام عشان اكون قريب من الصلبيين والجهاد يا سميرة الجهاد لازم اقتعت النهاردة والجهاد الجهاد الجهاد ضد الصلبيين صلاح الدين جهاده ضد الصلبيين هيعمل موقع مشهورة جدا 583 اجرية اي القرن السادس الاجري السانع عشر الميلادي اسمها موقع تحطين وبعد هزيمه الصليبيين في موقعة حطين استولى صلاح الدين على ثاني اماره الا وهي اماره بيت المقدس الاماره الاولى روحها مين اللي استولى عليه مين اللي استولى عليه ما ذكرتوش ليه عماد الدين زكري عماد مش الكلام ده قلت المره اللي فاتت عم الحاج ايوه يا شيخ انا قلت الكلام ده المره اللي فاتت قلت ان اول واحد استولى على الاماره اول واحد حرر اماره الرهم مش انا قلت الكلام ده امبارح اول امبارح اماد الدين سانكي ان شاء الله امبارح ماعليش بهاء الدين كراكوش هيبدا يبني القلعه وان شاء الله لينا جوله في القلعه بهاء الدين كراكوش لم يمتد به الاجل لا هو ولا استاذ صلاح الدين ان يسكنوا في القلعه مات صلاح الدين ودفن في دمشق ومات بهاء الدين كراكوش ودفن في مصره يتولى بعد صلاح الدين مباشره مجموعه من الابناء ابناء صلاح الدين فستتفرق الدوله يجي اخو صلاح الدين العادل يقضي على ابناء صلاح الدين ماي احمد يقضي على ابناء صلاح الدين العادل ويبدا في تكمله المسيره الدينيه الجهاد الجهاد ضد الصليبيين السلطان الملك العادل هيكمل في بناء القلعه ولم تكتمل هيموت السلطان الملك العادل ويجي ابنه الكامل الجهاد ايضا الجهاد الجهاد ضد الصليبيين احنا استولينا على اماره بيت المقدس والقائد بتاع صلاح الدين سيد صلاح الدين عماد الدين زنكي استولى على اماره الرها لم يتبقى الا امارتين انطقيه وترابز الجهاد الجهاد الجهاد ضد الصليبيين ايام السلطان الملك الكامل الصليبيين هيفوقوا بعد العلقه بتاعه حطين ايام السلطان الملك الكامل هيرسلوا حمله صليبيه جديده ولكن عن طريق البحر والمرة دي يغدا الحملة الصلبية أصدى مصر أصدى مصر مش هتنزل بلاد الشام ويدربوا مصر من جهة البر غزة رفح العريش لا هيضربوها من البحر فتأتي السفن من أوروبا بقيادة قائد فرنسي اسمه حنة دي بريان حنة دي بريان ممكن هلوض بعد لما عند ابراهيم قائد الحملة الصليبية الخامسة احمد والنبي خليك معايا قائد الحملة الصليبية الخامسة التي جاءت لضرب مصر لضرب الايوبيين بقياده السلطان الملك الكامل هيعمل ايه السلطان الملك الكامل يا برام هيجهز جيش ويخرج من القاهره لمقابله ومواجهه الحمله الصليبيه اللي جايه عن طريق البحر جايه من اوروبا في البحر المتوسط يبقى هتمشي يا دمياط رشيد عشان تخش القاهره لان القاهره الملتقى في معايا يا جماعه عند بنها اقول لكم ثاني عند بنها بيتفرع النيل النيل هو رايه خط واحد لغايه اسوان انما بيبقى فرعين من عند بنها فرع بيروح لدمياط علامه النص وفرع بيروح الرشيد هيدخل حنا دبريان دمياط ويستولى على دمياط وفي طريقه الى القاهره استولى على دمياط يد ابراهيم يبقى ابراهيم يبقى استولى على مصر لا انت يستولى على مصر ما يخش طلع القلعه نسيت اقول لكم ان السلطان الملكي الكامل كامل كومبليتا كامل, كامل. كمل القلعه واكتملت القلعه واول واحد سكن القلعه يبقى القلعه اتبنت صلاح الدين كملها العادل سكنها الكامل نسيت اقول لكم السلطان الملك الكامل عمل مدرسه للحديث النبوي اسمها المدرسه الكامليه ياسر ساره في شارع المعز للحديث النبوي ودي اول مره نسمع ان في مدرسه انتوا معايا اه لتدريس الحديث النبوي الشريف المدرسه الكامله بجوار حمام اسمه حمام إينال يا ولد خرج السلطان الملكي الكامل من القاهره بجيشه برا وبحرا نيل وصل حنا دبرييان الى فارس كور عارفين فارس كور فارس كور بلد اسمها فارس كور يا بنت جنوب دمياط ودارت قتال هناك انتصر فيه السلطان الملك الكامل وتم أسر حن دي بريان اللي كتب تعهد على نفسه توبه كده توبه شوف التاريخ خاله ازاي هو كتب كده توبه لا كتب تعهد بانني لن اقوم مره اخرى بغزو مصر بس خلي بالك السلطان الملك الكامل يتركزوا بقى في الاسئله ها السلطان الملك الكامل وهو خارج من القاهره رايح فارس كور رايح الدلتا في قلب الدلتا في جزيره حلوه قوي قوي قوي اسمها جزيره الورد اقعد ساكت اسمها جزيره الورد اقعد في قلب النيل اقعد في جزيره الورد وراح بيخطط هو واخواته وجنده كيف نواجه حن دي بريان عشان ما يخشش القاهره وراح نصب ايه الخيمه جزيره الورد دي فين جزيره فين المنصوره جزيره الروضه دلوقتي المنصوره بس يا بنت جزيره الحبيبه انا بقول اه جزيره الحبيبه جزيره الورد في المنصوره دلوقتي ايه اللي حصل انتصر راح راجع لجزيره الورد تفقل بها ورحباني قرية في جزيرة الورد هذه القرية سميت باسمها سارة المنصورة عشان كده المنصورة هي جزيرة الورد الكلام ده كان تقريبا سنة 1200 27 1200 قول يعني القرن الثلاثر يبقى اللي بانها المنصورة هو المنصورة السلطان الملك الكامل امتى بعد ما انتصر على الحمله الصليبيه الخامسه هي عاش السلطان الملكي الكامل حياته وهو واخواته وهو وجنده ويموت السلطان الملكي الكامل ويدفن انا اول مره اقول المعلومه دي انا اول مره اقول المعلومه دي ويدفن في مقبره الامام الشافعي الامام الشافعي ورانا السلطان الملك الكامل هيخلف العادل الثاني انسى العادل الثاني هيجي من وراء اخوه الصلاح نجم الدين ايوب يبقى الصلاح نجم الدين ابن مين كان الكامل انت معايا يا حبيبتي ابن الكامل هيتولى الصلاح نجم الدين ايوب حكم مصر والشام يا دنيا والحجاز الصالبين مش عايزين يشوبوا مصر هيجهزوا حملة صليبيه اخرى انت مالكش دعوه الا بال5 وال7 لكش دعوه بالثانيه ولا الثالثه ولا السته ولا الرابعه انما ليك دعوه بالاولى فاكرين انا قلتها المره اللي فاتت لما قلت ان الصليبيين عايزين ينقذوا بيت المقدس فتبرع في اوروبا الكونتا بالفلوس وتبرع بالجسم اللي بالجسم ودا يلبس الداء عليه ايه الصليب وعشان كده سميت بالايه بالحروب الصليبيه دي الاولى اللي تم تاسيس اربع امارات الرهان تقي طر دي الاولى الخمسه بتاعه حنا دي بريان ايام مين ايام الكامل اللي اتبنت فيها ايه انا براجع اهو معاك وبنصوره اما الحمله الصليبيه السابعه ايام الصالح نجم الدين ايوب اوعي تسرحي الصالح نجم الدين ايوب الصليبيين مش عايزين يسكتوه قاموا بحمله بحريه لضرب مصر نفس خط المسار نفس خط المسار وبنفس قائد فرنسا اه فرنسي بس المره دي اسمه ايه يا ابو حميد لويس معايا يا حبيبي لويس التاسع دخلت دمياط واستولت على دمياط واستولت على فارسكور وفدا خلاص على مشارف المنصوره على مشارف ايه المنصوره هيخرج السلطان الصالح نجم الدين ايوب ومدعم جيش الايوبي ولاول مره بمجموعه من المماليك اول مره يظهروا اول مره يظهروا اشترى الصالح نجم الدين ايوب المماليك دول منين من شمال شرق اسيا بمعنى الجمهوريه المستقله الان عن روسيا وباكستان ازغستان طترستان الشيء مش المنطقه اللي هنا دي كابهم واشتروهم وطالما اشتروهم ان الولاد بيتبعوا فبينسب المملوك باسم سيده اللي اشتراه فاصبح هؤلاء المماليك يسمى بالمماليك ايه يا بنتي انت معايا ولا انا سريع بالمماليك الصالحيه ليه الصالحيه لان الصالح هو اللي اشراهم وبنوا لهم قلعه مش قلعه الجبل مش قال يا صلاح الدين بن لهم قال في جزيره الروضه جنب الثاني جنب الثاني جزيره الروضه ربهم هناك ونظرا لان جزيره الروضه بتطل على بحر النيل معايا ابراهيم فاطلق ان النهارده رايق فاطلق على هاء اولى المماليك باسم المماليك البحريه البحريه او الصالحيه بدا يظهر منهم يا ابو حميد 5 عايز الدين ايبك ركز معايا انا جايبهم بالقداميه عايز الدين ايبك اقطي سيف الدين كوتوز بيبرس الاون كان حته عيل صغيره انا جايب اهو بالترتيب عايز الدين ايبك اقطي كوتوز بيبرس الاون بس تاقول لكم مع قيام الدوله الايوبيه الدوله العباسيه في بغداد همش لا بقى الحكم هناك في العراق حكم ديني له انتماء للدوله الايوبيه يعني ايه اثنين بيحكمهم خليفه وسلطان هقول لك لا وده الفرق يا غاده ما بين السلطان والخليفه الخليفه يحكم سياسيا ودينيا هو اللي بيخطب هو اللي بيام هو اللي يقول صوم وهو اللي يقول افطروا وهو اللي يقود الجيش زي الخلفاء الراشدين زي الخلفاء الامويين زي الخلفاء العباسيين اما السلطان منصب يا بنتي سياسي بس طب المنصب الديني هيبقى اسمه الخليفه اذا مع الايوبيين بقى فيه المنصبين بس الاهم هو المنصب السياسي عشان انا ابقى سلطان الخليفه في بغداد يقول لي باركنا لك سلطانا على البلاد مين الخليفه اللي بايع الصالح نجم الدين ايوب معايا يا ماما عايز تعوض في الارض عاطي مين الخليفه اللي بايع الصالح نجم الدين ايوب وقال له باركنا لك سلطانا على البلاد يا احمد معايا اسم الخليفه المستعصم المستعصم كان بيشتري جواري زي السلاطين ده هو منصب ديني بس السلطان ايه منصب بس بالرقم 1 المنصب السياسي كان بيشتري جواري رجال يخدموه كان بيشتري جواري سيدات ويخدموهم من ضمن الجاريات يا احمد اللي اشتراهم واحده بنت اسمها شجره الدر شجره الدر دي من خوارزم من بلاد ال خوارز مشاء اللي هي دلوقتي كازخ استعمل تخيلوا ايه اللي هيحصل الصلح نجم الدين ايوب بقى سلطان لازم يبارك له مين خليفة المستعصن وهو بيبارك له بعت له هدية في ظرف كده في طرد في طرد قال له البت دي هدية مني لك انا جايبها لك من بغداد هديه مني لك يا عم يا مر... يا يا يا, يا صلاح رجب الدين ايوب وتقبلها صلاح رجب الدين ايوب فاعجب ببشجاعتها واعجب بجمالها وتجوزها صحيح عشان خاطر الخليفه المستصل خليفه هنا على مصر على بصي خليفه بس خليفه ديني خمسه ديني قربها لك زي الشكل الازهر شيخ الازهر فاكره انت السيسي لما قام بالبتاع جاب ايه جاب رجال الدين عشان يبارك له ودي مهمه تعال لما اي رئيس بلاش هنا لما اي رئيس يبقى رئيس يتعين بالانتخاب مثلا في اوروبا بقى رئيس جمهوريه مين اللي يبارك له بابا الفاتيكان البابا فهنا المنصب ده منصب ديني للمباركه وصلت مصر <تصفيق> لكم مصر مست... اللي هو السلطان فشكرة تدرد اتجوزها الصالح هناك متين ايوب وخدها معه موقع تقل قبل ما تكون موقع خدها معه عشان يقابل مين لوس التاسع قائد الحملة الصغبية الكلام ده كان سنة الفمتين تسعة واربعين قرنة 13 الفمت... معي احمد الفمتين تسعة واربعين ودرك تالا بس الشجاعة كانوا للايوبيين بفضل مين؟ بفضل الجند المملوك اللي منهم ايه؟ الخمسه الخمسه وانتصر الايوبيين بقياده الصلاح نجم الدين ايوب على الصليبيين في موقعة المنصورة بعد ما دار حرب شوارع جوه جزيره الورد بس بينكم وانا اللي بقول وانا مسؤول عن كلامي الفضل في الانتصار للمماليك وهم مشغلين في الدرب وفي قمه الانتصار ابرام هيموت الصالح نجم الدين ايوب يموت تترب مش مقتول زوجته في الخيمه تعمل ايه راحت شايله الجثه وجابتها هنا في الجزيره جزيره الروضه ورانا هنا ودفنتها الحين ما تشوفها تعمل ايه مين اللي هيتولى الحكم ابنه بس ابن شرعي شجره الدر اه خلف منها ولد صغير ومات وهو صغير بس ابن شجره الدر مش الابن الشرعي ليه لان دي خادمه الابن الشرعي الابن العربيه اللي هي ايه الرسميه عرفتوا بقى الايه الرسمي وغير الرسمي مين الابن الرسمي كان اسمه تورانشاه احمد توران شاه ده كان فين وقت ابوه وهو بيحارب في المنصوره كان في عكا كان في بلاد الشام المماليك في نشوه الانتصار يا بنت يا سميره في نشوه الانتصار فكروا مين مين مين السلطان عرف ان السلطان الرسمي يا بنت يا دنيا مين توران شاه خلاص احنا هننتصر هننتصر وأصرنا الويس التاشع في دار بن لقمان إحنا نجيب توران شا من الشام نتخلص منه لأن الفضل لنا بعد الله سبحانه وتعالى ونبقى إحنا حكام مصر لأن توران شا هو العقبة بتاعتنا وجاء توران شا لتكملة مسيرة الحرب تكملة مسيرة الحرب إيه بلقى الدنيا ريئة في المنصورة ولقى الويس السريئين ومسجون فاحس ان هو جاي عشان ايه انت معايا معايا عشان يتخلصوا منه قعد في اوضه شمعدان شمع الشمعه دي اسمها شكر الدور شمع دي اسمها كل واحد من الاسماء الخمسه صح انا طلع السيف تقريبا شيرس شربا تقريبا شرب وراح ضارب بالسيف بتاعه انتوا معايا الشمع ولما ضرب السيد بتاعه الشمع قال الكلمه دي سافعل هكذا بان انتوا جايبينني عشان تتخلصوا مني ده انا هتخلص منكم واحد واحد الخبر وصل نعم الخبر وصل له قال له بس نقتله بس بالرصاص بعدين مع بعض والراجل حاطط ايده على طاوله على ترابيزه واذا ببيبرس بيبرس بيطلع السيف بتاعه ويقطع السوابع ال10 بتوع. بتوع مين تورانشاه يهرب يا عيني في احد الابراج كل ده في المنصوره يهرب في احد الابراج الخشبيه فيضربوه بالسهام الحارقه فينط في الميه فيضرب بالسهام القاتله وعشان كده بنقول مات المسكين تورانشاه تورانشاد جريحا حريقا هاريقا وبمقتل تورنشا انتهى الحكم الايوبي في مصر والشام امتى الكلام ده 1250 بعد, بعد سنه 1000 م... يا ولد 1250 ميلاديه واعلن شجره الدر نفسها سلطانه على البلاد ما حدش يتكلم اعلنت ما حدش يتكلم اعلنت شغلت الدور نفسها سلطانه على البلاد ماشي لازم تاخد مباركه مش كده صوره من مين اسمه ايه الم... يا ولد ايوه كده من الخليفه المستعصم اوعى تنسي ان هي كانت ايه عنده بالله عليكي بالله عليكي بقى البت دي تبقى السلطانه بتاعتي ده المستعصم بقى انت كنت جارية عندي ودتك هداية تبقى انت السلطانة عشان كده بعت رسالة عم دارش بعت رسالة للممليك في مصر كيف تحكمكم امرأة يا شوية رعاعة يا شوية عيال لو ما عندكمش راجل اكد لكم راجل يحكمكم فيما معناه الحماش هاخد الممليك هاخدهم كيف تحكمنا امراء بس شبرت الضر حكمت في الفتره دي 80 يوما الصلاح نجم الدين ايوب يا جماعه وهو سلطان هيبني مدرسه على انقاض القصر الفاطمي الشرقي اسمها المدرسه الصالحيه شغرت الضر في ال 80 يوم وهي سلطانه هتبني القبه المدفن بتاع الصلاح نجم الدين ايوب ملاصق للمدرسه بتاعته في شارع المعز وتنقل الجسه اللي مدفونه في الروضه هنا وتوديها فين في شارع المعز في القبه في القبه هناك يا احمد شجره الدر عارفه ان لو ماتت مش هتتدفن معايا رغم ان بنت القبه ليه مش هتتدفن معايا يا احمد عشان مش ام رسميه عشان كده شجره الدر هتبني قبه جنب السيده نفيسه مسار اهل البيت الكلام الحلو يبقى بنت قبتين قبه ليها عارفه دي لي مش هتتدفن وقالت كده لو متت فننه في قبتي وابنت القبه بتاع جوزها الصالح نجم الدين ايه <تصفيق> اللي هيحصل شر ودور عشان ترضي الغضب بتاع الخليفه المستعصم هتتجوز الكبير عز الدين ايبك دي جامده ام علي هو من جنب واحده ام علي ومكلف منها علي اسمها ام علي شفتها في الفن امه علي ها ام علي اللي احنا بناكلها الحلوه دي ام علي بس غصبن عنها ام علي تردد هو الراجل بس شغرت الدر شرتت على عيسى الدين ايبك ان العصمه تكون في ايديها يا بيتي لما تجي تتجوزي في القيمة ده بيحصل هوي انت تكتب كتابك ولا ليس ايس هوي ليه ها ليه يا دكسي نعم <تصفيق> شوف جات من شفت العسمة جات من هنا يا بيتي يا وقام شغلة الدور شوف العسمة بيضل ليه ده الكلام صح أنا ما بردش أنا ما تكلم بجات هو عاستو مثلا ولا... <تصفيق> ايوه كويس مش يا بيه اسحب وشيل ايدك من على خدك مش احنا قلنا اوعي تسرحي ايوه انا عارفه الخمسه والثلاثه وش هو الكبيرهم اه ده بالترتيب هو كبيرهم هم كلهم كانوا فوق بس اكبر انا جبتهم لك بالترتيب مش انا قايل لك بالترتيب ايوه اصغر هو اكبرهم فجوزته فتعين سلطان بس قايلت له انت سلطان ارضاءا بس انا اللي همشي البلد مم. دكتور معلش شويه ولو هي عايز تعمل كده ليه ما خلتش ابنها اللي كان صغير في الوقت ده يا ماما ده محلتش محلتش ده مات ماتوا مات وهو صغير انتوا معايا يا جماعه مات وهو طفل نعم ما خلفتش غيره ما خلفتش غيره وكان اسمه يا ده انت عارف على العمله خليه لا لا الله يا بنتي برافو اسمه خليل وضرب على العم على وضربت العمله العم العم. عشان كده انا بقول اول سلطان على مصر في العصر الايوبي شجره الدر المملوكي المملوكي شجره الدر واخر سلطان ايوبي مش شجره الدر ليه ضربت العمله وكتبت عليها كده السلطانه شجره الدر المستعصميه الصلاحيه ام خليل وصلت عايز الدين ايبيك مش هيستحمل سطوه وشر الست ده فبدا يحصل خلاف ما بين الاثنين بينه وما بينكم اقطاي ما عجبوش الوضع اقطاي رقم 2 ها ما عجبوش الوضع تعمل ايه شجره الدر بالرشوه تجيب شويه المماليك هتقول لي رقبه الراجل ده اتقرع ورمت الرقبه بتاعته من على ابراج الك مجرد ما المماليك وهم خارجين من البوابه بتاعه القلعه شافوا راس مين اتقي ترعبهم قال لك الست دي هتقتلنا واحد ورا واحد وغالبيتهم سابوا مصر وراحوا بلاد الشام ايه اللي هيحصل مسكين لما هتلاقي عذ الدين اي بس هتتخلص منه في الحمام الحمام فين كان اصلا في القلعه وبيل الابائيد المماليك قال لك بس طالما اكلت جوزها واكلت اقطي قبل كده يبقى هتتخلص منها احنا نعمل بقى ايه خلاص احنا منها وزي ما اتضربت بالابائيد في الح... زي ما هو اتضرب بالابائيد هي كمان تتضرب بايه بالابائيد يبقى عايز الدين قايبك بالابائيد وهي بالاب ايه بس خلي بالكم بعد ما ماتت بالابائيب في الحمام القي بالجثه من على الابراج تموها والكلاب قعدت تاكل في الجثه اربع ايام لغايه ما واحد من الجنود في الابراج وجهت الجثه بياكلوها نزل يبص لقى شعر راح لم ما يمكن جمعه ودفنها في القبه محدش اتكلم دفنوها في القبه بتاعتها فين شارع ابل مصر ما شاء الله ده متهدينا فيش احمد هو بس انت معايا اه هو هتسرع <تصفيق> هنا انا كلامها حلو بيسرحت لا انا نهبط ايوه كلامها حلو الهوا هنا بالليل جميل اه بقول لك خلوا حد بس الحلوه اللي قاعده حلو والله اه <تصفيق> المهم ايه اللي هيحصل بحكم الوراثه وده مبادئ في الدوله المملوكيه الناشئه هيتولى الحكم بعد عز الدين ايبك ابن المنصور علي اللي امه اسمها ايه ام علي بس كانوا ولاد صغير لا بيتهته ولا بيبهف هل فيلم غلط انما كان بيتلاعب بيه مع مصطفى بن المسيك بيتلاعب بالامراء تمر الايام ايام ايه مش السنين الايام والاشهر ويظهر في اشياء خطر جامح جاي من الصين امبراطوريه جباره وثنيه اياسسها واحد اسمه جنكيز خان اللي هيموت ويجي بعد كده ابنه تولاي وبعده تولاي هيجي ابنه هولاكو اللي هيقود الجيش وتوسم جنكيز خان في حفيده هولاكو بان فعلا هو اللي هيكمل مسيرته دخلوا إيران واستولى على بلاد فارس ما كانش اسمها إيران ودخلوا بغداد يا بنت دخلوا العراء ودمروها وحولوها لبحور من الدماء وقتلوا الخليفة المستعصم الخبر يا عم أحمد وصل إلى القاهرة مليان رعب قال الود الزغير اللي بيت لعبه بها يبقى قاد يطلع يواجه ولكه يتم عزل عزل المنصور علي وتعين اللي عليك دور سيف الدين كوتوس كله مرعوب من هلاكو ده حول ايران للدماء وحول دجل وفراد لبحورين من الدماء وقتل الخليفة المستعصن ده الرجل ده جاي ارقشنا مش اقتنق ده هاي ارقشنا وده الرسائل لعلمكم هلاكو بعت رسل الى المماليك في مصر ايام المنصور علي طلعت رسل كوتس يقبض عليهم ويعلقهم على باب زويلة هيجن جنون هلاكو بقى انا باعث لك رسل تعلقهم لي على طب والله نجر ارسل انت والمماليك تم عز الاخ المنصور علي وخرج سيف الدين كوتس على راس قادم امام سبو سلطان خلي بالكم لما يتبقى الا كام 3 قطز هيبقى درعه اليمين بيبرز ودرعه الشمال الو عشان احفظكم عشان احفظكم وخرج سيف الدين قطز بجيش المماليك وخرج ومشوا في الصحراء الشرقيه وخرج الى باديه الشام عشان يقابلوا مين هلاكو. وعند عين جلود الكل يتهاهب للمواجهة مين هيفوز على مين وفجأة ربك رأيت ربك رأيت تيجي رسالة من فارس إيران إلحق يا هولاكو أبو كتولوي مات عايزين إيه ارجع علشان تحضر مرسيم دفن أبو كتولوي وعند عين جلود وفي نفس الوقت يتم تتويجك امبراطور او ملكا ليه المرو يا جماعه انا داخل مصر طب اجله شويه لازم تيجي يا جماعه انا رايح مصر المماليك هناك ومع قشهم ده علقوا انت معايا عايز ايه انا بس بفتكر الكلام بطريقه ثانيه كلامي هو وحش لا لا والله مش قصدي بثبتها في دماغي ده ده الراجل علق الروسل بتاعه على باب زويلا ده انا هروح قرقش ام لازم تيجي وترك الجيش للقائد بتاعه اسمه كاتبوغا وما تتلخبطوش في الاسماء كاتبوغا وعادا او رجع قول زي ما انت عايز ولاكو الى فارس ليحضر براسيب دفن ابوه ويتوج ايه ملكا على المغول او التتار الوسنيين ينتهز المماليك بقياده نعم واحد واحد وانا تعمدت ان انا اقول الاسمين ينتهز المماليك الفرصه فان جالوت وينقض على الجيش المغولي سنه 1262 13 قرن 13 معندك عايزه تكتبي ولا حاجه؟ 1260 شوفي 1260 ايه اللي هيحصل؟ هينهار الجيش المغولي وتقع الاسطوره اللي كان رافع شعارها جنكيز جنكيز خان وهلاكه نحن المغوله الديشا الذي لا يقهر وصل الخبر الى القاهره مزينا بالافراح والورود انتصر على المغول على التتار في عين دالوت هتقولوا لي امال هولاكو هولاكو اول ما اتعين امبراطورا او قائدا للجيش المغولي بدات تحصل مشاكل عنده فبدا يتفرغ للمشاكل الداخليه لغايه ما يموت خلاص وخلي بالكم بعد هولاكو جزء كبير من المغول هيخش الاسلام ويبقى هناك في ايران دوله اسمها الدوله المغوليه الاسلاميه معايا يا ابراهيم الخبر وصل الى القاهره والنبي لنزين البلد والنبي لننور البلد والنبي لنعيل سينا سيف الدين قطز قاهر المغول والقطار هما جايين بيتهيئوا للي الفرحه والطرب والرقص والغنى والشرب قول زي ما انت عايز وفي الصحرايه صحراء الصحرايه عندي عارفين دلوقتي وادي الملات ما اعرفش انتوا عارفين ولا لا عندي بالبيس منطقه صحراويه ما عادتش صحراويه دلوقتي ما شاء الله بقى كله زراعه واذا بكتس كان بيحب اكل الارانب الارانب هنا يا برامش الارانب بتاع الارنب اللي احنا بناكله ده فار الارنب الجبلي الارنب الجبلي قد الحمار قد الجحش قدجج <تصفيق> قدجج اه طلع اه طبعا ارنب جبلي طلع يجري ورا ارنب عشان يصطاده طلع يجري على ورا ارنب بعت بعت بعت مين اللي بيراقبه يا دنيا بيبرس والوان لقيت ما بعت قطز عن جيشه بعت ايه اللي حصل بعد ما بعت بعت دنيا كانت حر بيبص لا وراه مين بيبرس وقطز بيبرس وقال لهم اتلخبطت انتوا جيتوا وراه قال له اه احنا بنتابعك وكنا بنشوفك وانت بتصطاد الارنب وما عرفتش تجيبه انا جري بس انا عطشان فبيبرس قال له انا معايا ميه قال له خدها وبيديله بالشمال باليمين ضربه بخنجر في قلبه واتلم بيبرس بشر وقتل بيبرس قتز بمساعده الون في الصالحيه 1260 ميلاديه وبدل ما يدخل قطز سلطانا على البلاد مرفوعا على الهامات على الرؤوس وعلى الاكتاف رفع بيبرس واصبح بيبرس الحاكم سلطانا فعليا على مصر والشام وبلاد الحجاز والب والبحر الاحمر والبحر المتوسط عشان كده اسمه ملك البرين والبحرين وخادم الحرمين الشريفين المقصود الحرمين هو بلاد الحجاز هو غف القوصيفو بلاد الحجاز وبلاد القدس اللي هي قبه الصخره والمسجد الاقصى عشان دكتور وضعني بي بيبرسلي بندق داري الظاهر بيبرس كل الكتب يا دنيا بتقول كل الكتب صبرا كل الكتب بتقول يا بت يا وام بتقول ان بيبرس هو اول سلطان مملوكي بحري نعم هيحط الدستور والقواعد وما فيش مؤامرات ولا اخره وما فيش وراثه اللي يتولى الحكم هو الاقدر والاقوى ما فيش حاجه انا مش عارف ايه ورايا ابني ابني لسه مولود ويبقى هو سلطان ازاي لا الاقوى والاقدر هو اللي يبقى ايه سلطان, سلطان. <تصفيق> بس ها. كفعل كفعل شجره الدوله لان ضربت العمله باسمها عز الدين ايبك اه ابن المنصور علي اهين سيف الدين قطز اه سؤالي ايه يا ساره انا سؤالي سيم سؤال قبل ما تسالي ليه بيبرس قتل القطوف بيقولوا التاريخ ان هم جايين خلاص جايين احنا قضينا ده هم بيقولوا لبعض التلاته احنا قضينا على اقوى خطر احنا قضينا على اقوى خطر جبار في المنطقه طب ما في خطر موجود لسه الصربيين ايه الصربيين ده شويه يعني دع أنتاكيا وطرابلس وهنسيلها قريب إنما الخطر الجامح كان المغول التطار فبيبرس بيقول له الكوتوز بص بقى احنا في الطريق قال له يعني ايه قال له خلاص انا اتجه الى بلاد الشام واب انا اخد بلاد الشام حاكم له وانا سعيب لك بلاد الحجاج ومصر الكوتوز قال له يا عم اصبر انت بتقسم التركة ليه دلوقتي اصبر بتقسم الكحكاية ليه دلوقتي اصبر النسخه تحتفل بيه ويا سيدي لما نروح اللي انت عايزه هنفذهولك يا ابني اصبر اللي انت عايزه هنروح هنفذهولك قال لك بس ده هيخلص مني لما نوصل مر لا انا اتخلص منه هاي. وهو واحنا في الطريق <تصفيق> بيبيس السلطان الفعل الذي وضع الضوابط والدستور ومنع ومنع التوريث هيبني اثرين مهمين جدا الاثر الاولاني الجامع اللي في ميدان الظاهر في العباسيه وعشان كده الجامع اسمه او الحي اسمه حي الظاهر والاصح الظاهر وهيبني مدرسه في شارع المعز جنب قبه الصالح نجم الدين ايوب هتندثر هاتندثر ولن يتبقى منها الا السبيل اللي هو شباك التذاكر بتاعكوا دلوقتي بقى حاجات كتيره انتوا في غير عنها انما احفظه دول قال عليه اسد اللي عليه الاسدين قصاد بعض الله ينور عليك الله ينور عليك يا دنيا حبيبتي ايه اللي هيحصل تاني ايه اللي هيحصل السلطان الملك الظاهر بيبرس هيحرر الاماره رقم 3 انطاكيه يبقى لما يتبقى ايه ايه ترابلس الراجل عايش يروح الشام يروح الحجاز يروح بلا انما الباور هاوس هنا عند القلعه القصر بتاعه في القلعه وهو زعبان في اواخر ايامه لما يروح بلاد الشام بالمناسبه هو مات ودفن في الشام في دمشق وهو هناك والنبي قال لي مجموعه من المماليك وخاصه مين اغمون اغمون قال له عم اغمون يا مجموعه يا الون بقى انا عندي ولدين بيجروا قدامي هناك اهم ده بيبرز وكبروا قدامي والنبي الون معلش ممكن نغير الدستور خليهم هم بقى يعني ايه نغير الدستور ما انتش انا قلت ممنوع التوريث لا نرجع بالتوثيق انا عايز. وعشان كده لما يموت هيتولى ولديه مش عايز اديكوا الاسماء بس عشان التسجيل السعيد بركة وبدر الدين سلمش بتنين تعيينهم السعيد بركة كان الوصع عليه ألوون ولما غار مشي <تصفيق> بدر الدين سلمش اللي وصع عليه ألوون ألوون قال لك الله نهاء بقى ووصع إيه مشي هادي انت وهو أنا بقيت السلطان وتم تعيين ألوون <تصفيق> نعم <تصفيق> لا لا لا, لا ماشي <تصفيق> وهو وصي ما استخدمش شيء ده ملك بخوفش حد غلبان ده بجد الموضوع شيخشوا بعض ده اتكلم بجد ما اقتلهمش <تصفيق> ازاء بص تاني قول لي ازاحه ازاحه انتم ازاحه معايا دنيا ازاحه تولى المنصور ايلون حكم مصر المملوكيه لكي تحكم فيما بعد الكلام ده دخلنا في ايه يا اولاد ده... نعم المنصور قلاون الناصر لقب بالمنصور يا بنت اصبري يا بنت اصبري جايلك الاسماء اللي هتشبعك دلوقتي المنصور الون الصالحي فاكره لسه راحي اتربى في جزيره الروضه واللي اشتراش صلاح نجم الدين ايوب كان لسه بتعرفه لسه قايل لك انتوا معايا يا جماعه خلاص وهيبدا يحكم البلاد هو واولاده واحفاده لغايه ما تيجي دوله ثانيه مملوكيه من اصل جركسي دول بحريه من اوزبكستان كازاخستان تطرستان تيجي دوله من اصل جركسي من اذربيجان دلوقتي بيسالوكم من ارمينيا المنطقه اللي اللي شرق البحر الاسود اللي هي شمال تركيا اسمها اقليم جركاس القوقاز عشان كده اسمهم المملكه ايه الجاركسه هو حد يقول الكلمه الثانيه غلط اسمها المماليك الجاركسا ده مين ده ألوون أول حاجة ألوون الجهاد الجهاد ضد الصلابيين هيحرر الإمارة الأخيرة اللي هي ترابلوس أي ابن مجمع أنا بده تاريخه أثاره أي ابن مجمع على أنقاض القصر الفاطمة الغرب اسمه مجمع السلطان الملك المنصور كل ده احنا دخلنا النص التاني 1286 1880 النص الثاني من القرن ال 13 ال 13 ريحها شويان كان يعني منصور انا هو عامل المجموعه اللي فيها اصرحه وفيها